الف لام م الذاليك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْرِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْحِرِبِ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ د أَذ الصَالهِ غِشَوفُ وَلَهُ مَالَبُ النوْ وَمِ النَّاسِ مَيْ يَقُلُ آممًَا بِلَهِ وَِيَومِ آخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنين يُخَدِ أَْ نََّضين 10... وَمَا 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَمُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا تِلَّا يَعْمُونَ اِذَا نَكَضَ الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيْءٍ يَلْقِيهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربح تجارتهم وما ضاع تجارتهم وما كانوا مهتديين مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَنَاءَ اللَّهُ أَنْتَ مَا حَوْلَهُ فَلَمَّا أَضَاءَ أَنْتَ مَا يُمْنِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ رُعْدٌ وَبَرْقٌ وَدَخُوبٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَنْكَادُ الْبَوْكُ يَقطَفُ أَذِ الصَرَهُمْ كَُّمَا أَضَ أَلَْهُمْ مَا شَوْخِي وَْإِذاَا أَولَ مَدَنْهِم طَ وَلَوْ شَ أَوظَّهُ لَذلَدِسَْنَّيهِم وَأَذِ الصَادِهِم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 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ذِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ الا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثل فاتوا بسورة من ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا لن تفعلوا ف اتقوا النار التي وقودها الناف والعجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الشالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قَُّمَا رزقُ مِنهَ مِ من فَمَ رَنتِظ لِزقَ قَدُ هذاَد الذي يَرزِقَُِ قَْ وَأُتُ بِه مُتَشَهث وَلَهُم فيِيهَا أَزْودُ مُطَنهَا رَْتُ وَهُم فيِيهَا خَاجدُ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 أولائك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وَكُنتُمْ أَنْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْجِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ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 قال أنْ تَجعَوا فِيهَا مَي يفْسِد فيِيهَا وَيَسْفِ كُّمَا أَ وَنَحنُلُ سَدِّحُ بِحَمْدٍِكَ وَدُ خّسُلَك قَالَ إ عَلَوا مَا ل تَعلَّمُ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ثم عرضهم على الملائكه فقال ان باذن باسمائها هؤلاء صادقين قالوا سبحاناك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان لَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ قَالُوا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكذر وكان من الكافرين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 فأذن لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولنكم في الأرض مستقرون وما متاع إلى حين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 تَبِعَهُ لَا يَفْلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَفْلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا قَادِرُونَ يَا غَنِيُّ اسْرَائِلَكُم نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفِي بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّ يَا آلِنُ بِمَا أَ زَتُ مُ صتِْ قَ بِمَا معَنكُ وَلَا تَنْكُونُ أَو وَلَ كَ فيِ بِ وَلَا تَشتَ بِآيت فَمَلََ قَدلََ وَإِ يَفَتَفُون وَلَا تَْبِسٌ الحَق لِ غقلِ وَتَنتُ الحَق قَوْمًا انْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ءَاتَقُمُ النَّاسِ بِالذِّلَّةِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَذِيرَةٌ إِلَّا عَنَا الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَانِ نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا يقبل منها شفاعة وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يَخْذُلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ أَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَن بحونَ أَبدا أَنْكُمْ وَيَستَح يونَِسَ أَنْكُمْ وَكذَِكُ بَد أُم وَإِن صَقناَا بِكُدبَح رَفَأَ جَنا قُ وَأَوضَقُناَا آلَ سِزْعَن وَأَنتُم تَّغُرون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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسَىٰ لن نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ قُمَّا بَعفناَاكُم مِن دَعدِ مَوْتٍكُم لعَكُم تَنشكون وَوََّّ عَلََْكُ الغناامَ وَأَن زَلمَا عَلَكُم مَن وَالسَّلواب كلُلوا مِ فَيبَك مَا وَزَقُونكُم وَمَا أُرْنَمُونَا وَلَن كُن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَائِفِينَ رَغَدًا وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون وإذ استثقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عنا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله وَلَا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطرها وكثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير؟ اهدقوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ نَذَرَيْنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ INNAL LADHEENA AAMANU WAL LADHEENA HAADUWAN NASARA مَنْ SAADIQEEENA MAN AAMANA BILLAHI WAL YAWMIL AAKHIR MAN AAMANA BILLAHI WAL YAWMIL AAKHIR WA AAMILA SAALIHAN FALAHUM AJRUHUM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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك وَلَوْ لَا أَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّدِتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا لَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِغَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَنْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا ذَقَرَةٌ لَا فَارِغٌ وَلَا ذِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعجلون ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإَِّ مِن نَن حِجَْْتِلَ مَا يَطَْطًَا جَوْ مِنهُْ أَنه وَإَِّ مِنْهَالَمَا يَ الشَّق ققُ فَ يَغْخُوجُ مِنهُ مَا وَإِنَّ مِنْهلَمَا يَ مِقُ مِن خَنشْتِ الن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 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عطلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا فَرِيقٌ إِلَى فَرِيقٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 وَيُنْزِلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا مْ تَخُولَ عَلَم المَّهِ ملَ تَعلمُون بَل مَنْ كَسَبَ سَِّ أَْ تَأَحَطَنت بِهِ خَطي أَتُهُ فَأُد إِكَ أَشحابٌ النوبْهُمْ فيِيهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقَضَيْنَا إِلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْتَلَفَ بَيْنَكُمْ مَّنْ وبالوالدين إحسانا وذي القبى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم كُم مَن تَوَاللَتُم إَِّا قَاللًَا مِنكُم وَأَنتُم مرِبُون وَإِذ خَنَّامِيثَا قَكُم ل تَسفِكَُدِمَا أَنْكُم وَلاَا تُخْردُونَ أَن فُسَكُم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 وَتُخْرِجُونَ نَفَرًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُغَاثِرُونَ عَلَيْهِمْ تُغَاثِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم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 أَفَهَمْ كُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ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 سَمَجتَ بِهِ أنفسهم أَن فُسَهُ أَ يَحُ بِمَا أنزل الله بغياً أَن زَلَ اللهَّهُ دَوْيًا أَ يُ نَّينَ اللههُ مِنْ فَهُ أَ يُونَّلََ اللههُ مِن فَبِه عَ مَ يَشَُ مِدعَبد فَبَ أُ بِغَبابِعَ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 وَداَ قَْت جَ أَمْكُُّ سَابٍِ بَّلَنتِثُم ت قَنْنتُم العيْجِلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُم وَادِمون وَإِنأَ الخَن مِ فَا قَنْكُمْ وَرَفَعَنا فَووقَنْكُ مُُّ رَقُذُ مَا تَينَاكُم بِقُغوتِم وَسمعُ قد سَمِئَّ وَعصَّ وَِْبُ فيِي قُد بِهِ العجلَ بكُفهِم قُلْ بِسَمَا يَأمرُركُمْ بِهِ إمَانُكُم إِ كُ تُم قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالضالمين ولن تجد لهم احرصا ناس على حياه وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ فَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بما بين يديك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 وَجِبْرِيلُ لَوَادٍ كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدٌلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَزَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى أَظْهَارَهُمْ نَزَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها عروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍّ وَدِينُهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَ قَدَ عَمُ دَمَنِ شْتَلهُ مدَهُ ف آاف غتِ مِنْ خَلَاقَ وَلَذِ سَمَا شَرَ بِهِ أَن فُسَنهُم لَكَوا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّوُبَتْ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظَنًّا وَاسْمَعُوا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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن حسدا من عند أنفتهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تَوُبُرُهَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ قُلْ هَلْ تُنذِرُهُمْ أَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ ربه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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَوْلَىٰ مِنَّا مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُنْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي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 كُلَُّّهُ كل قَتُ بَدِي السَّمَا وَنتِ وَنأَوْ وَإِذاَا قَضَاأَ غَن فَإَِّمَا يَقُلُ لَ كُن فَيَكُون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَنْ تُسْأَلَ عَنْ أَشْيَاءَ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتلع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ تُنْكِرُونَ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 اذِ مِنْ تَنَانَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ هُدًى قَالَ إِنِّي دَاعِيكَ بِالنَّاسِ إِيمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي إِذْ جَعلنبَيتَ مَثَابَ تَلِّد ناسِ وَأَمن وَاتَّخِثُ بِبمَّقامام إِذ الرَهِ مَ وَهذِنَا إ إ الرَّه م وَإثعَلَ أَطَهِ رادَتيَ للِطِ فينَ والعَكِ إِقَادَائِ الرَهِي مُرَبِّجَ عَهََابَلَدًا آدِنَ وَررزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِمًَا من آمَنَ بِنهُم بِالد وَررزُقُ أَهلْدهُ مِنَ الثَّمَرَاتِمًَا من آمَنَ مِذْهُْ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَوْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ إ يَوفَعوء الرمُ القَوى عْذ مِبَنتِ وَإسممَا عيلُ وََّدَا تَقًَّا مِن قبَّنَا تَقَبًّا مِ إِكَ أَن بَنَ وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا وَتُبِ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَذَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصحابها إبراهيم بنيه ويعقوب وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ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 إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خدت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا ام نصارى تهتدوا قل بل ملت اراهم قل بل ملت اراهم وما كان من المشركين قولُلُأَن النَّ بَِّهِ وَمَا قُنزِلَ إلَن وَماَا كُزلَ إلَى إِ الرَّهِمَ وَإِسمعلَ وَإِسحق وَإِسحَا قَويَعكَُ وَالْأَسْدَط وَماَا وما أُوت يموسَوائسَا وَماَا أُوتَ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ﴿30﴾ وَإِنْ تظْلِمُوا فَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ظُلْمًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْأَتُمْ حَُّودَناَا فِيلَهِ وَهُو وَرَبّونَا وَرَبّكُم وَهُو رَبّناَا وَرَبُّكُم وَدَنَا ماادُناَا وَلَكُم مادُكُمْ وَنَحْنُ له أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِرْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَنَ الللههُ بِغَافِ لِنَّ تَعمَّلون تِنْكَ <تصفيق> أَُّنتُ خَادِ الْ خَلَنت لَهَا مَن كَ سَلَت وَلَنكُم ما كَ سَدنتُ وَل تُأَلونَ عََّ كَلُوا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 مَا كانََ اللهَّهُ لُِبعَئم نكُم إِمضَّهَذَّاسينَ رَهُوفُ وَحيم قَدِ النر تَ قَللُّ بَ وَجههِكَ في السَّم إفَلَنُ وَلََّّكَطِبِلَ تَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ عَن قِتَالٍ فَارَاتَّبُوا فَلَن يُغْنِيَ عَنْهُمْ أَن مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا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 وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ الَّذِينَ قَبِلُوا دَعْوُهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Al-lazine áteynaهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْضَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ لِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَحيَيثُ مَا كُطُم فَوَُّوجُهَكُ شَطَهُ لِأََّ يَكُونَ لَِّ سِعَلَكُ حُدجًا لِأََّ يَكُونَ لَِّ سِي عَلَيْكُ حُدْجًاتٌُ إََِّّذينَ وَدَمُ مِنهُ إََِّّينَ وَدَمُوا وَ شَءُونِ وَادِئُتِنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّنْكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا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 فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اثْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وأنا انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الصَّبَّارَاتِ ذَاتَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَأَنزَلَ سُرُبًا فِى الرِّيَاحِ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ Anna lkuweta billahi jenijan وanna Allah šdeed العذاb Iذ tذră الذina اتبعوا من الذina اتبعوا رَأَو الْعَذَابَ وَتَخَّ عَنْتْ بِهمُ الأسْبَ وَقَد الذي نَتَبَلَو أَن دَنَا كَوْ وَتَهُم فَنَتَذَووَ أَمِنهُ فَنَتَذَوْوَ أَمِدهُم كَمَا تَذَوْ وَقُ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ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 أَلَ كَانَ أَبَ قُهُُ ل يَكِرونَ شيءَيْ أَ وَل يَ تَْدُون وَمَسَلَُّين كَ صَْرُكَ مَثَلَّ يََّْ يقُِمَا ل يَصمَاءْ إَّ مُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إياه inma hrwam عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغطب وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ إِلَّا النَّارِ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 أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ لِلْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاءِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاءِ ذَٰلِكَ بأن الله نزل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 وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّائِلِ وَالْمِسْكِينِ وَأَقْرِضْ مَالًا ۖ صَالِحًا ۖ وَلَا تُكَرْهُوا النَّاسَ عَلَى الدِّينِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ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 ثُمَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَنكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الشِّيَابُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ بِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اياما معدودات اياما معدودات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّا مَنْ فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعاب مسكين فمن تطلع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس Şehur Ramadhan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس القرآن هدى للناس وبينات من الهدى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 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ صِيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِهَايَةِ شَهْرِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْقُ الْأَذِيَضُ مِنَ الْخَيْقِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجُرُ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلى الْلَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ذِكَي بَيّْ بُمَّهُ آيَاتِهِي لِ الناسِلَ عََّهُم يَتَّكُون وَدَا تَأكُلوا أَمْلَمكُ بَيْنَمكُ بِم بَْطِلِ وَتُدَرُوا بِهائِلَ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 1. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 2. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْشِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِذِيَةٌ مِنْ صِيَاءً ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيثر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاد الحج أشهر معلومات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 لَيْسَ عَلَٰنَا أَن نَّجُنَاحَ أَن تَنْتَظِرُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَحْضَثْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ وَٱكْرُهُوۡ كَمَا هَدَاكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِ لَمِنَ ٱضَّآلِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولذئس المهاد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 هل ينمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلد من الغمام والبلائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَتَخْفَى عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب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 Allah je hde men je šaak ila širat mustakim. Ame hosbetum an tadokulul jenna walemma yatikum mthalul lathine khalovi سَنُثْبِتُ لَهُمْ الْبَأْسَ وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَنْصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ سأَلونَ كَمَاذا يُ فقُون قُلْم أَ فَقُنتُ مِن خَيرٍ فَلِلوَالدَيْنِ وَْأَقابينَ وَالْتَامَا وَالمَسَكِنِ وَذِنِ السَّذل وَمَا تَنْفعَلوا مِنْ خَرين فَإِذَّ اللهَّ بِه عَين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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقِرَاعُ أَهْلُهُ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكثر عند الله والفتنة أكثر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا صَالِدُونَ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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 والله يعلم المفسد من ولو شاء الله يعلممُ المُسِدَ منَ المُصِح وَلَ شَأَ اللهَّهُ لا عََّ تَكُ إَِّ الَّهَا عززد حَكم وَلا تَكح المشكَاتِ وَلَا أَمَنْتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ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 1. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 2. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 والمطلقات يتردصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحالهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَرَاجَعُوهُمَا عَلَى مَا افْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 مَتِّنْ كَحُدُودِ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا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 واتقوا الله واعلموا أن الله لكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضروهن أن ينكحن أزواجهن إذا فراضوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضل بَيْنَهُم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر.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 لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا ضَرَرَ وَلَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذلك وَإِن أرَادَ فيِ صَالًا عَنْ تَرَابٍ مِنْهُ مَا وَتَشَعُورٍ فَلا جُنَا حَلَيهِمَاب وَإِن أَرَدتُم أَنْ تَسْتَضع أَولادَكُم فَلا جُنا حَلَيْكُمْ إِذَا سََّتُممَا آتَيتُ بِمَرُوف والالَق الله وََّمُ أََّلهَّه بِمَا تَعَّلونَذَش والَّذين يتَفَونَ بِكُم وَيذَرونَ أَزو جَية تََ شْن بِ أَفُصهِ فَِّ أَض إِنَّمَا نَعْمَلُ أَجَلَهُمْ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطب نساء او اكتمتم في انفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَلْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرْوًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةً لِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَوْ تفرضوا لهن فريضة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 تُمّ لَهُ النَّفَرِيضَةَ مَا فَرَضْتُمْ فَلْيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان الله الذي ما تعملون ذو سير حافظوا على الصلوات والصلاه النصفا وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَانْتَهُوا إِلَى اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِثْرَاءٍ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 قالوا وما لنا الا نقاتلنا في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلم من كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم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 فَلََّا فَْشْوَلَ الْ القَاُوتُ بِْدُلُودِ قَالََ إِ اللهََّا مُذتَلِيكُم بِنَهَوْ قَالَ إِ اللَّهَا مُضتَلكُمْ بِنَهَرم فَمَنْ شَربَ مِنْههُ فَلَْسَ مِنّ وَمَلًا يَْطُ عَْهُ فَإَِّهُ مِنِّيك فَمَن شَربَ مِنْهُ فَلَسَ مِنّ وَمًََّا ي يَوْقنهُ فَإَِّهُ مِنِّي إِللا مَ يَطَوَ فَوُم فَتَن بِي يَدِه فَشَربُ مِنهُ إللا قَاللًَا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 قالَالََّينَ يَغُّونَ أَنَّهُمُ لَا قُمَّهِ كَِّذم فِي أَْتِوقالَلًَا فِ النلََابَت فِي آأَتَكَ فيِي بَْتًَا بِإِننِل وَلَّهُ مَعَ الصَّابِرين وَلَمَّا دَرَجُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بذعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ نَذَرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَنَّنَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَبِيجَ نَا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَتْهُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن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 َ قنكُِْ قَضِ لِأَ يَأتِي يَوم ل بَيعون فيِيهِ وَدَاخُن لَ تُ وَلَ شَفَ وَنكَان في أُونَهُ مُو لِمُ أَو ماَّهُ ل إِلَ إِلَ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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم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 فالله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال اما يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة ثم بعثه Kale, kam lbif't? Kale, lbif'tu yowman, aow ba'da yowm? Kale, bel, lbif'tu mieta عام, fanovur ila to'amica wa šarabica lam yetasanna wanzor ila hibarica wale وانظر إلى العظان كيف منشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِنْ قَالَ إِ الرَّهِي مُرَبِّ أَلِمِين كَْفَ تُحمٍ مَوْتَاب قَالَ أَلَمْ تُؤِّن قَالَ بَل وَلَكِلّ يَقُمَْ إ قال فخذ أربعة من الطير فشرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم, ثم جعل على كل جبل منهن جزءا وَلَم أَن نََّهَا عززُ حَكيم مَفَلُ الَّلَ يُ فيِي قُونَ أَمولَهُم فيِي سَبين الَّهِ كَمَثَلِحَكْبَةٍ أَ بَتَتْ سَب سَنذِلَ فِي كلُّسُبُلٍَ كل مِأَتُ 1. والله يضاعف لمن يشاء 2. والله واسع العليم 3. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 4. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه 5. ولا أذى لهم أجرهم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 اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ تُِْطُيدُوسُ وَدَ قتِكُم بِالمَنِّ وَالْمَذ كََّ يُم فِ قُمَلََهُمْ رِآ أَن النَّاس كَلَّذُِّم فِ قُمَلََمهورِ وَلَا يُؤمنِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِآنْخرِر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 وَمَسَلَّ ن يُ في قُونَ أَمو لَهُ مُبت أَنضاتِ داهِ وَتَفب تَب مِ كمثل جنة برضوة أصابها وادل فآتت أكدها ضعفين فإن لم يصبها وادل فقل والله بما تعملون بصير 1. A yawadu ahadu لَهُ an takun lahu jennaun min nakhilin wa a'nabin لَهُ min له فيها من كل الثمرات واصابته الكبر وله ضديه ضعفاء فاصابها اعصام فانصالبها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبيد الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّدَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُرْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَمِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وَلَّهُ يَعدُكُ مَو فيِي التَ مِنهُ وَفَوَّ وَلَّهُ سعَليم يُؤدحِنْكَْْ تَ مَن شَ وَمَنْ يُؤتَ الحِمََ فَقد أُت خركَ فيرا وَمَا يََّكَوُْ إِلا قُولد أَن بَدَ وَمَا أَن فَوْفُْتُم مِنَّ فَخواتٍ أَوْ نذَوْْتُم مِن نَرٍِ فَإِن نَظَهَا يَعدَمُ وَمَا لِعو مِمينَ مِن أنصار ان تبدشوا ذات القانت فلئما هي وان تخفوها وتطوها الفقراء اف هو خير مِنْ ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير لَيْسَ عَلٰيَنَا كَهْدٰهٖ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنۡ خَيْرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ وَمَا تُنۡفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ ۚ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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أُغْنِيَاءَ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ إِنَّ التَّعَفُّ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 وَمَنْعَدَ فَعُودَ إِكَ أَشحابُ النَّارِهُم فيِيهَا خَوَِدُون يَحَكُ الظَّهُ لِبَا وَيُوم بِ الشَّدَ قَت وَلَّهُ لَا يُحِب كُكَ الثٍَ أَثم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتموا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 واتقوا يوما تنضحعون فيه الى الله قُ يَوم تُرْجَعونَ فيِيهِ لَ اللَّهِ فَّ تُ وَفَّى كُلُّ نَفْسَّا كَ سَفَت ثمَُّ تُ وَفى كُُّ نَفْسَّا كَ سَدَت وَهُم ل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 يَنْكتُ بِ وَاليمِ للَِّ عَلَْهِ الحَبُّ وَنَتَّقِلَا رَبّهُ وَلَاَ خَصمِه شَياب فَإِن كانَان الذي عَلَْهِ الحَبُّ سَفِيهًا أَو ضَعيفًا أَوْ لَا يَستَقيعُأَُّ مِنهُ فَنْ يُن وَدِهُ بِالعَْدُل وَاسْتَنشْحيدُ شَه دَيْنِ مِررنِ جَالِكُم فَإِللاا مَكُونَ رَدُ لَْمِ فَرَدُدونُ وَدْمررَأتَالِ مِ بَنْذْ تَضوونَ مِنَ, من الشوهَدَا إِلَّا إِنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَضَرَّعَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُنَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَثُوا شُهَدَاءَهُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقغم للشهادة وأذنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاد كاتب ولا شهيد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 الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن لله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 عنا, وَٱغْفِرْ عَنَّا وَٱرْحَمْنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا عنا, وَٱغْفِرْ عَنَّا وَٱرْحَمْنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا, أنت مولانا. عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ